وَيَا قَومِهذِهِ نَاقَة اللهَِّ لَكُمْ آيَتَ فَذَروهَا تَأكُل فيِي أأَرْضِل فَذَرُوهَا تَأْكُل فيِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّوهَا بِسُء وَلَا تَمَّوهَا بِسُءِ تَعَاظَرُهَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَجَّينا صالِحَ وََّذينَ آمَنُوا مهُ بِرحمَةٍ مِ وَمنِنْ خز يومئِذ إِ رَبكَ هوَ القَوّ العزيز.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 فَمَا قَالَ سَنًا فَمَا لَبِثَ أَجَأَ بِعَجَلٍ حَنِيد لَمَّا مَرَّأَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كَرِهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِنُطْ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَطْني شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا وجاءتنا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 وَضَاقَ بِهِمْ ذَررع وَقَالَ هذاَا يَمُ ص وَجَأَهُ قَوهُ يهرَعونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبلْل كَُوا وَمِنْ قَدْل قال يَا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلي صب أَهلكَ بقطَع مِ الليل وَلا يلتَفِت مِكُحد وَل يَلتَفِت منِكمُ حد إ مأتَك إهُ مصبه ما صَابَم إِ مَدَهُ الص لَسَ الصح بقر إ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَaliَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً ۖ دَرَكِ رَبِّكَ مُّسَوَّمَةً ۖ دَرَكِ رَبِّكَ وَمَا هي من